قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من لَنْعَام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنت الصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى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 قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابعون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأنكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شيتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أمريك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 أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولل الباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ فوقها غرف مبنية تجدي تجدي من تحتها لنها روعة الله لا يخرف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أم فسألك فَسَلَكَهُ يَا نَبِي عَفْلَهُ ضِثٌّ مَا يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفَ نَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 شَاءَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَن يَتَّقِ وَجْهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلًا لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَجِيدٌ وَإِنَّهُمْ مَجِيدُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ